اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى طهير قلوبنا من كل بص يبعدنا عن مشهادتك بمحبتك والحمد لله رب العالمين الفاتحة